deng deng Gelat halte, schitter. Wijl Allah leidt ons niet. Shof algari, zwaak, of طفقت قدري وصانا ويلو غيرت بس اخرها حسافه ويلو قد ما فيني محبه بس أعرف